بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء في الحلقة الماضية تكلمنا عن نبي الله صالح عليه السلام وذكرنا أن الله عز وجل أهلك قومه بالصاعقة بالصيحة أهلك القوم الكافرون ولم يبق إلا صالح والذين آمنوا عاشوا في الأرض زمنا والإيمان والتوحيد منتشر حتى بدأ الشرك يدب في الأرض مرة أخرى وجاءت الشياطين واجتالت الناس عن دينها فبدأ الشرك يظهر في بلاد بابل وبدأ الناس يعظمون الأصنام ويعبدونها من دون الله عز وجل وعبدت الأصنام والأوثام حتى الكواكب عبدت من دون الله عز وجل فبعث الله عز وجل نبيا وهذا النبي نبي أحبه الرب عز وجل واتخذه الله عز وجل خليلا من؟ إنه إبراهيم الخليل، هذا الشعب الذي ولد في بابل وترعرع فيها ورأ الناس يعبدون الأصنام، ما رضي بعبادتها وما رضي بأحوال الناس، ولقد آتينا إبراهيم رشده ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وكنا به عالمين الله عز وجل ألهم هذا الفتى التوحيد والإيمان وإذا به ينكر على قومه عبادة الأصنام وعبادة الأوثان واستنكر هذا الفعل فأراد أن يدعوهم إلى الله عز وجل وأول من بدأ به أبوه أقرب الناس إليه دخل إليه يدعوه إلى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام وهو فتى يدعو قومه إلى الله جل وعلا أول من بدأ به أباه دعاه إلى الله جل وعلا بأحسن أسلوب فالأنبياء أرحم الناس بالناس أرحم الخلق بالخلق أبوه الذي ملأ بيته بالأصنام جاءه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله جل وعلا انظروا الأسلوب الذي بدأ به إبراهيم ينادي أباه المشرك الكافر الذي كان يأمر إبراهيم بالسجود للصنم يرد عليه إبراهيم فيقول يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يستمر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بدعوة أبيه وأبوه يصد بل أبوه كان يأمره بعبادة هذه الأصنام فيرد عليه إبراهيم صحيح أنني صغير صحيح أنني أصغر منك سنا فأنت أبي وأنا ابنك لكنني قد أوتيت من العلم أكثر منك يا أبي يا أبت إني قد جاءني وكل خطاب يبدأه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني, فاتبعني أهدك صراطا سويا مع أنه مشرك لكن الأسلوب رحمة لين رفق ما كان الرفق في شيء إلا زانع ثم استمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو أباه إلى الله جل وعلا يا أبت لا تعبد الشيطان لأنك لو عبدت الأصنام فإنك ستعبد الشيطان فهو الذي يأمرك بعبادة الأصنام يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني, إني أخاف أن يمسك شوف الأسلوب أنا خايف عليك يا أبي القضية ليست فقط أمر بالمعروف أن هي المنكر القضية ليست فقط أبين لك الحق من الباطل لا القضية خوف عليك يا أبي وإن كنت مشركا لكنني أرفق بك وأرحمك يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا رد أبوه على هذا الفتى الذي يدعو إلى الله بكل قسوة انظروا كيف رد عليه قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي إذا ما توقفت عن هذه الدعوة لأرجمنك سوف أرميك بالحجارة حتى الموت ثم طرده قال وهجرني مليا لا أريد أن أراك في بيتي خرج إبراهيم وهو يقول لأبيه قال سلام عليك يسبه ويشتمه ويهدده وهو مشرك ويرد إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سوف أدعو الله عز وجل لك واستغفر الله عز وجل لك ما لم ينهني الله عز وجل عن هذا هذه دعوة إبراهيم لأبيه وهذا هو أسلوبه مع أبيه وإن كان كافرا أو مشبكا قصص نور قصص نور قصص حكمه صباح كان إبراهيم الخليل وهو فتى صغير يخرج إلى قومه فيراهم يعبدون أصناماً وتماثيل فكان يستنكر عليهم هذه العبادة وفي يوم من الأيام قال لهم بكل جرأة وشجاعة قال ما هذه التماثيل التي أنت أنتم لها عاكفون كانوا يجلسون عند هذه التماثيل يعبدونها كأنها خلقتهم كأنها تنفعهم أو تضرهم فكان وهو فتى صغير عاقل أعطاه الله عز وجل الحكمة وأاته رشده كان يقول لهم ما هذه التماثيل فردوا عليه بكل جهل وسفاهة قال وجدنا آباء أنا لها عابدين فإذا به ينكر عليهم قال أنتم وآباؤكم في ضلال مبين لستم أنتم فقط بل حتى آباؤكم كنتم في ضلال مبين كيف يجرؤ شاب صغير يكلم قومه بهذا الكلام فردوا على إبراهيم الخليل قالوا له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين تلعب معنا يا إبراهيم هذا لعب هذا هزء بنا هذا السهزاء على ديننا ودين آبائنا وأجدادنا إياك نحذرك يا إبراهيم أن تلعب أو تخوض في مثل هذا فرد عليهم بكل جرأة وبكل قوة قال بربكم بر رب السماوات والأرض وأنا على ذلك من الشاهدين أين كبار القوم أين العقلاء شاب صغير يقول لكم هذا الكلام ثم هدد أصنامهم وتالله يقسم لأكيدن أَصْنَامَكُمْ بعد أن تولوا مدبرين ما إن تُغَادِرُوا يوم مِنَ الأيام إلا وأكيد هذه الأصنام وأهدمها هدما يهدد من؟ يهدد آلِهَتَهُمْ فتى صغير بِهَذِهِ الشَّجَاعَةِ وَبِهَذِهِ الْقُوَّةِ لما؟ لِأَنَّهُ متوكل على ربه عز وجل خرج الناس وهم يسمعون إبراهيم الخليل يقول لأكيدن لا أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ما توقعوا أن يفعلها ما توقعوا أن يجرؤ إبراهيم على هذا الفعل فإذا بهم يخرجون اليوم الزينة جاء إبراهيم الفتى الصغير إلى ساحة الأصنام إلى ساحة التماثيل فوجد عندها الذبائح اللحوم الطعام الشراب كل أنواع القرابين فسأل هذه الأصنام وهو يعلم أنها لا تتكلم قال ما لكم ما لكم لا تأكلون أفلا تأكلون كلوا من هذا الطعام كلوا من هذه الذبائح كلوا من هذه الفواكه كلوا أنتم آلهة أنتم معبودون لما لا تأكلون هذا الطعام حتى هذا الطعام لا تستطيعون على أكله وهو يعلم إبراهيم الخليل أنهم لا يستطيعون ما لكم؟ لا تنطقون؟ ردوا عليّ أجيبوني فذهب إبراهيم الخليل من حنقه على هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل فجاء بقدوم مثل الفأس جاء به إلى هذه الأصنام وهو يكلمها تكلموا انطقوا كل من هذا الطعام فأخذ هذا المعول أو هذا القدوم وأخذ يضرب هذه الأصنام وهو فتى صغير يكسر ماذا؟ يكسر آلهة القوم يكسر ماذا؟ أصنامهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم أي قوة؟ أي جرأ من إبراهيم عليه السلام وهو فتى أخذ يضرب ويضرب ويضرب فجعلهم جذاذا فتت الأصنام كلها إلا صنما فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون وضع الفأس أو القدوم عند الصنم الكبير الذي لم يكسره انظروا لعقله انظروا لحكمته حتى يحج قومه وضع هذا القدوم عند الصنم الكبير وفتت البقية كلها جعلها كالتراب فإذا بالقوم يرجعون فرحين مستبشرين ليروا أمرا غريبا ليروا أمرا عظيما حصل في بلادهم أول ما ذهبوا إلى أصنامهم إلى آلهتهم وكانوا في كل مرة الطعام يختفي ربما تأكلها الشياطين أو تأخذها فإذا بهم يرون الآلهة صارت ترابا أخذ يصيحون أخذ يبكون أخذ يصرخون فإذا بهم ينادون في القوم قالوا من فعل هذا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين انظروا للجهل والغباء والسفاهة إله يهدم إله يفتت إله يصير ترابا وتسألون من فعل هذا بآلهتنا إذن هو أقوى منهم إذن كان حقا عليكم أن تعبدوه من دون الأصنام لو كان هناك مسحة من عقل لكن حتى العقل ما في حتى الفطرة فسدت قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين من أعدو جاءنا؟ أإله آخر ما الذي حصل فتكلم بعض الناس الذين سمعوا إبراهيم يهدد الأصنام قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فذهبوا إلى إبراهيم الخليل فتى صغير فربطوه ومسكوه وجاءوا به أمام الناس جميعا والكل حانق والكل غاضب والكل يريد الانتقام من هذا الذي فعل هذا بالآلهة تخيلوا هذه المحكمة قالوا فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون لتعقد المحاكمة وليؤت بالمتهم ولتأتي المحكمة وليشهد الناس جميعا على هذا الفعل أي فعل إنه تحديم هذه الأصنام فجاء الناس جميعا تجمعوا على من؟ على إبراهيم هو فتى صغير منهم أبوه منهم أهله وأخرباؤه لكنه كان ثابتا صامدا لا يبالي عليه السلام فسألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا لست أنا بل الذي فعلها هذا الصنم الكبير هذا الكبير الذي بيده المعول فاسألوهم إن كانوا ينطقون إن كانت الأصنام آلهتكم تنطق سألوهم من الذي فعل هذا بهم فإذا بهم يلتفتون بعضهم إلى بعض قالوا لقد علمتم إنكم أنتم الظالمون لقد علمتم أن الذي فعلتم خطأ وأن هذه الآلهة ليست بآلهة إنكم أنتم الظالمون فإذا بهم انقلبوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فإذا بهم ينكشفون ويفضحون فإذا بقائلهم يقول حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين اتفق الناس على حرق إبراهيم الخليل وهو فتى صغير يحرق هذا الفتى لما لأنه دعاهم إلى الله جل وعلا يحرق لأنه ذكرهم بالله وحجهم بمنطقه وعقله وأدلته لكن القوم لا يعقلون ما وجدوا سبيلا لإيقاف إبراهيم الخليل عن دعوته إلا بالحرق بالنار قالوا حرقوه لأنه أشد أنواع القتل تعذيبا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم, وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وسبحان الله الآلهة تنصر لا تنصر آلهة مفتة آلهة مهدمة قالوا اجمعوا الحطب لحرق إبراهيم الخليل ربطوه وحبسوه حتى يحرق بالنار فذهب الناس كل منهم يجمع حطبا ومن حرصهم, ومن حرصهم كانت المرأة كانت المرأة إذا أرادت أن تنظر للأصنام والآلهة قالت مثلا لئن نج الله أي تقصد آلهتها تقصد أصنامها لان لج آلهتي ولدي أو شفت ابني من هذا المرض لأجمعن حطبا لحرق إبراهيم ينظرون على حرق إبراهيم عليه السلام وهو فتى صغير جمعوا حطبا عظيما وأشعل فيه نارا عظيما بل وصلت النار إلى مرتفع عال حتى أن الطيرة إذا مرت فوق النار سقطت من شدة حرها أي نار هذه؟ أي جحيم هذا؟ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه, فألقوه في الجحيم نار عظيمة صارت جحيما يريدون فيها حرق إبراهيم الخليل نار تجمع الناس في ذلك اليوم منهم أبوه منهم أمه ليروا كيف يحرق إبراهيم الخليل فتى صغير أرادوا الاقتراب من النار لإلقاء إبراهيم فلم يستطيعوا لم يستطيعوا إلقاء إبراهيم لأن النار عظيمة ما استطاعوا الاقتراب منها فربط إبراهيم الخليل في منجنيق هذا المنجنيق الذي ترمى به القذائف ربطوا في هذا المنجنيق إبراهيم الخليل الآن إنها اللحظات الأخيرة لحرق هذا الفتى سينتهي كل شيء جاءه جبريل عليه السلام قال له وجبريل بطرف جناح قلب قرية جبريل بصيحة دمر أمة جبريل سيد الملائكة قال له يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ تريدني الآن أساعدك؟ فنظر إليه وقلبه متعلق بالله قال يا جبريل أما إليك فلا أما إلى الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيل قصص نور قصص قصص نور قصص حكمه الصباح بدأ إبراهيم الخليل استعين بالله عز وجل ويدعو الله جل وعلا والقوم يشهدون حرق إبراهيم الذي ربط ووثق بحبال ليمعن في قتله وإحراقه والكل يشهد فإذا به يرمى في النار رمي الخليل في النار نعم وأي نار نار عظيمة أسقط إبراهيم الخليل فيها فإذا بربنا عز وجل يقول قلنا يا نار النار مخلوقة لله عز وجل قلنا يا نار كوني كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما على لو قال الله عز وجل بردا لمات إبراهيم عليه السلام من البرد لكن قال الله وسلاما ولو توقفت الآية هنا لا صارت كل نار الدنيا بردا وسلاما لكن قال الله على إبراهيم أي فقط على إبراهيم قل يا نار كوني بردا وسلاما قام الناس كلهم يشهدون كيف يحترق هذا الفتى فإذا به لم يحترق منه إلا شيء واحد الحبل الذي وثق به فقام إبراهيم وكبر وسجد لله عز وجل شكرا لله والناس ينظرون أبوه منهم أمه منهم الكل متعجب أما أبوه كان مشركا قال من قلبه نعم الرب ربك يا إبراهيم إنه أبوه قال نعم الرب ربك يا إبراهيم أما أمه فنادت ابنها وهو في النار يصلي ويسجد لله عز وجل قالت له يا بني سربك أن أدخل إليك فدع الله عز وجل فدخلت إليه في النار والناس يشهدون والناس ينظرون فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم, فجعلناهم الأخسرين خرج إبراهيم من النار والناس خائفه قيل ظل في النار أياما قيل ظل في النار ساعات الله أعلم كم مكث في النار لكنه بعد أن خرج لم يقترب الناس منه النار لم تحرقه أي رجل هذا هل آمنوا بعد هذا الكلام لم يؤمن به إلا ابن أخيه واسمه لوط إلى الآن ما أرسل وزوجته سارة هذان اللذان فقط آمنا به أما بقية القوم كفروا به مع أنهم رأوا هذه الآية البينة ناداه الملك واسمه النمرود هذا الملك الظالم ناد إبراهيم الخليل عليه السلام لما سمع بالخبر قالوا اتوبه فلما جئ بإبراهيم وكان فتا صغيرا شابا قال له يا إبراهيم سمعت أنك فعلت كذا وكذا أتزعم أن لك رب؟ قال نعم ربي الله الذي خلقني وخلقك وخلق كل شيء ربي الله الذي يحيي ويميت ألم تر إلى الذي من؟ إنه ملك من الملوك ظالم طاغية آتاه الله عز وجل الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فرد الملك بكل سفاهة ووقاحة قال أنا أحيي وأميت القضية أحياء ويمعت سهلة فنادى رجلا بالسجن فقال لجنوده اقتلوه فقتلوه قال أريت أمته ونادى رجلا سوف يعدم فقال له أطلقتك وتركتك حرا قال أرأيت أحييته أحييت هذا وأمدت ذاك إنه الجهل إنها السفاهة إنه قمة الجنون أي عقل هذا يتكلم به هذا الرجل وهذا ملكهم اسمه النمرود والفتى يرد عليه بكل عقل وبينة ودليل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه لماذا أن آتاه الله الملك الملك أعماه وأعمى بصيرته إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت وهذا الكل يشهد به الكل يعلم به أن الله عز وجل يحي والله عز وجل يميت فإذا به يقول بكل صفاقة قال أنا أحيي أنا أحيي وأميت علم إبراهيم الخليل أن هذا الرجل يريد الجدال لأجل الجدال فقط هذا لا يعقل فطلب منه أمر آخر وأخبره بشيء جديد هذا الشيء الجديد لا يستطيع أن يفعله وهذا من تمام عقل إبراهيم قال أرأيت إلى الشمس كل يوم تشرق من المشرق وتغرب في المغرب هذا فعل الله عز وجل ما رأيك أن تأتي بالشمس من المغرب يوما؟ قال إبراهيم فإن الله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ظل إبراهيم الخليل يحج قومه بهت الملك بهت الناس وهم يرون هذه الآيات البينات لم يستطيعوا فعل شيء لكنهم مع هذا لم يستجيوا بإبراهيم مكروا به فقرر إبراهيم مع ابن أخيه لوط وزوجته سارة أن يخرجوا لله عز وجل ويهاجروا ويبلغوا دين الله جل وعلا أين هاجر إبراهيم أين ذهب ماذا صنع ماذا حدث لإبراهيم وهل رزقه الله عز وجل أولادا هذا ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة كونوا معنا سودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء نذكر في الحلقة الماضية أننا تكلمنا عن نبي الله إبراهيم عليه السلام وأنه كان في العراق وقد كسر الأصنام وفتتها وأرادوا أن يحرقوه وهو فتى صغير لكن الله عز وجل نجاح ثم استدعاه النمرود الملك الطاغية وجادله يريد الاستهزاء به يريد التكبر عليه يريد أن يسخر به أمام الناس وأبحته الله عز وجل ذلك الملك الطاغية إبراهيم في العراق داعي إلى الله عز وجل فلم يؤمن به إلا ابن أخيه لوط عليه السلام وزوجته سارح وفي هذه الأثناء يريدون قتل إبراهيم الخليل يريدون أن يمكروا به أذن الله عز وجل لإبراهيم أن يهاجر فهاجر من العراق إلى فلسطين إنها هجرة طويلة الأنبياء يهاجرون يسيرون في الأرض الله عز وجل أذن لأهل الإيمان أن يسيروا في الأرض مهاجرين لح. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم هكذا الأنبياء يهاجرون في الأرض يسيرون فيها قل سيروا في الأرض فانظروا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة, كيف كان عاقبة الكافرين خرج إبراهيم مع لوط عليه السلام مع سارة من العراق ووصلوا إلى فلسطين الارض المباركة ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها الى الارض التي باركنا فيها للعالمين واستقر ابراهيم عليه السلام مع زوجته في فلسطين ارتحل إبراهيم الخليل مع زوجته سارة من فلسطين إلى مصر يدعو إلى الله جل وعلا لما وصل إلى مصر لم يكن هناك أحد يعبد الله جل وعلا إلا هو وزوجته وابتلي إبراهيم الخليل ببلاء آخر علم أن هناك ملك جبار ظالم بمصر يعتدي على النساء إذا سمع أن هناك زوجة لرجل اغتصبها وأخذها عنوة وظلما ليغتصبها أرسل جنوده إلى إبراهيم الخليل فلما وصل الجنود إلى إبراهيم الخليل سألوه عن المرأة عن زوجته فقال إنها أختي يقصد إبراهيم الخليل أختي في الله أختي في الدين لم يقصد أنها ليست بزوجتي وإذا بالجنود يرجعون إلى الملك فأصر الملك أن يؤتي بهذه المرأة ذهب الجنود إلى إبراهيم وجدوا عنده زوجته سارة حاولوا أخذ المرأة زوجة إبراهيم عليها السلام سارة منعهم إبراهيم الخليل لكنهم دفعوه منعه وتخيلوا كيف تأخذ زوجة إنسان منه عنوة إلى ملك ظالم جبار حبس إبراهيم الخليل في بيته يدعو الله جل وعلا أن ينجي زوجته سارة أخذت وسلبت غصبا وعنوة إلى الملك الظالم أدخلت إليه في قصره لما أدخلت إليه في قصره أخذت تدعو الله جل وعلا أن ينجيها الرب عز وجل من هذا الملك الظالم فلما حاول هذا الملك الظالم أن يقترب منها فإذا بها تدعو الله جل وعلا فسقط الرجل سقط هذا الملك الظالم شل جسمه لم يستطع الحراك ناداها يستغيث بها ادعي ربك أن ينجيني أن يشفيني فإن فعلتي فنجاني ربك فإنني سوف لن أقترب منك مرة أخرى دعت الله عز وجل فإذا به يغدر ليقوم ويعتدي عليها يحاول أن يقترب منها وهو يقترب دعت الله عز وجل مرة أخرى أم من يجيب المضطر أم من يجيب المضطر إذا دعا فشل الرجل فناداها يستغيث بها وتخيل المنظر إبراهيم الخليل يدعو الله جل وعلا وسارة ترفع يديها تدعو الله جل وعلا والرجل كلما شل استغاث بسارة رضي الله عنها وعليها السلام فتدعو الله فيشفيه الرب عز وجل ثم بعدها لما قام المرة الثانية غدر الرجل وحاول أن يعتدي بسارة للمرة الثالثة فدعت الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني, فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فإذا به يشل المرة الثالثة فاستغيث بسارة يقول لها ادعي, ادعي ربك أن يشفيني فلما دعت الله وشفي وقام من فوره إذا به ينادي جنوده أيها الجنود أيها العساكر تعالوا إلي فلما دخلوا عليه قالوا خذوها قال خذوها فإنها شيطانة فإنها شيطانة وأعطاها أمة من إمائه اسمها هاجر رجعت سارة معها هاجر إلى إبراهيم الخليل فلما دخلت عليه سألها ما الذي حصل ما الذي حدث فقالت نجان الله عز وجل من الرجل الظالم نجان الله عز وجل من الرجل الظالم وأخدمني هاجر وأعطاني هاجر وإذا بسارة وإبراهيم الخليل وهاجر يعودون إلى فلسطين مرة أخرى لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصص نور قصص نور وقصص حكمه إبراهيم الخليل عليه السلام مع زوجته سارة وحاجر رجعوا مرة أخرى إلى فلسطين فلما رجع إلى فلسطين ورأت سارة أن إبراهيم الخليل مضى به العمر وكبر بالسن ولم ينجب ولم يرزقه الله عز وجل الولد فاعطته هاجر قال خذها تزوجها ربما يرزقك الله عز وجل الولد فتزوج هاجر فأنجبت هاجر أول ولد لإبراهيم الخليل وسماه إسماعيل عليه السلام إنه الولد الأول كم فرح إبراهيم الخليل بهذا الولد فلما فرح به غارت من ساره فأرادت أن يبتعد هو وهاجر عنها فأوحى الله عز وجل لإبراهيم أن هاجر أنت وزوجتك هاجر وابنك إسماعيل إلى أرض قاحلة إلى واد ليس ذي زرع ولا ماء ولا بشر أي أرض هذه إنها مكة هاجر يا إبراهيم فذهب إبراهيم مع هاجر وابنه الصغير إسماعيل الرضيع الذي للتو ولد وذهب بهما إلى أرض قاحلة إلى واد بين جبال إلى أرض لا زرع فيها لا ماء فيها لا إنس فيها لا طير فيها لا حياة فيها فوضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل الرضيع وليس لهما إلا شيء قليل من ماء وشيء من تمر وتركهما فذهبت خلفه هاجر تقول يا إبراهيم لمن تتركنا وهو لا يرد عليها يا إبراهيم لمن تتركنا وهو لا يرد عليها حتى قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا فالتفت وقال نعم أمرني ربي أمرني ربي جل وعلى وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون هنا قالت حاجر إذا فاذهب فلن يضيعنا الله إذا فاذهب فلن يضيعنا الله تركهما إبراهيم الخليل أرض قاحلة بين جبال واد لا زرع فيه ولا ماء تركهم إبراهيم الخليل ثم ذهب إلى رأس جبل ورفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله عز وجل لهما ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع أي واد هذا إنها مكة ربنا ليقيم الصلاة أخذ يدعو لهم فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بقيت من هاجر وإسماعيل في الأرض القاحلة الأرض الميتة نفد الماء نفد الطعام بقي الرضيع يبكي ويصيح من الجوع ماذا ستفعل الآن هي تعلم أن الله لن يضيعها لكن لم يأتي أحد ينجدهما صعدت إلى أرض مرتفعة اسمها الصفا ثم ركضت إلى أرض أخرى اسمها المروة فأخذت تسعة من الصفا إلى المروة تنادي ألا هل من مغيث ألا هل من مجيب سبعة أشواط وانتهت في المروح فلما انتهت هناك على هذه الأرض المرتفعة على هذا الصعيد سمعت صوتا عند ولدها فإذا ظل شخص عند إسماعيل الرضيع الذي لا زال يبكي من شدة الجوع والعطش ركضت أمنا هاجر ركضت إلى ابنها تنجده فإذا هو جبريل بنفسه قد نزل وإذا به يضرب الأرض بجناحه وإذا الأرض تنبع ماءا أي ماء هذا خير ماء على وجه الأرض إنه ماء زمزم لما شرب لح أطهر ماء الماء المبارك فلما ظهر شيء من الماء أسرعت أم إسماعيل إلى هذا الماء تسقيه ولدها فإذا بها تستعجل لو تركت هذا الماء ولو تركت جبريل لصار زمزم نهرا يجري وماء معينا سقت ابنها وشربت شيئا من هذا الماء ثم قال لها جبريل عليه السلام لمن ترككما إبراهيم قالت تركنا لله عز وجل قال جبريل إذا فلن يضيعكم الله ثم قال لها جبريل في هذا المكان في هذا المكان سيكون بيت الله وسيبنيه هذا الغلام وأبوه ثم عاشت هاجر وإسماعيل في هذا الوادي ورزقها الله عز وجل الثمرات والخيرات فمرت قافلة من الجنوب من جرهم قبيلة من العرب قافلة تمر فرأى طيرا يحوم في هذا المكان فجاءت فرأت الماء والخير واستأذنت أم إسماعيل أن يجلسوا معها في هذا الوادي فأذنت لهم أم إسماعيل وعاش العرب في تلك البقعة المباركة وهنا بدأت قصة مكة إبراهيم الخليل عليه السلام وهو في فلسطين يذهب يتفقد ابنه إسماعيل الرضيع الذي تركه في مكة بلغ معه السعي بدأ يلعب إسماعيل عليه السلام كم أحبه إبراهيم أبوه جاءه على كبر فلما بلغ معه السعي وبدأ يلعب وبدأ يتحرك وبدأ يعين أباه قال يا بني إن الله عز وجل أمرني بأمر ما الذي أمرك به يا أبي؟ قال إن الله عز وجل أمرني أن أذبحك برؤيا رآها إبراهيم تخيلوا أمر الله عز وجل لإبراهيم أن يذبح ابنه الذي انتظره سنين طويلة وفي هذا العمر الذي بدأ يلعب ويسعى قال إن الله أمرني أن أذبحك يا بني انظروا إلى رد الابن. قال يا أبا تفعل ما تؤمر قال يا أبا تفعل ما تؤمر تتجدني ان شاء الله من الصابرين الله أكبر أي اختبار هذا أي بلاء هذا لم يكن الأمر كلاما بل حقيقة وفعلا الابن يقول لأبيه يا أبتي اذبحني كما أمرك الله عز وجل فلما أسلم أي سلم أمرهما لله عز وجل وتله للجبين وضع صخرة على الأرض ثم جاء بابنه وشحذ السكين أحد السكين فقال الابن لأبيه يا أبتي يا أبتي ضع وجهي على الأرض قال لما يا بني قال حتى لا تنظر إلى وجهي فترحمني فلما أسلم وتله للجبين ونادينا إبراهيم الخليل جر السكين على رقبة ابنه فلم يقطع وإذا بابنه يقول للأب يا أبتي إسماعيل يقول لأبيه يا أبتي شد علي شد علي إنه أمر الله عز وجل ويشد إبراهيم لكن السكين لم يقطع ونجح إبراهيم بالاختبار وناديناه سمع مناد يناديه إبراهيم الخليل نظر إلى السماء من الذي يناديني وناديناه ايا أي ابراهيم قد صدقت الرؤيا نجحت بالاختبار انا كذلك نجزي المحسنين من يستطيع ان يمتثل امر كهذا الا ابراهيم الخليل العجيب ليس فقط ابراهيم بل ابنه الذي يقول لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر لكنه علق الأمر على ربه جل وعلا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين واستجاب لله ونجح إبراهيم بالاختبار نظر إلى السماء فإذا بكبش ينزل من السماء وفديناه, وفديناه بذبح عظيم أنزل الله عز وجل كبشا فداءا لإسماعيل فذبحه إبراهيم الخليل نيابة عن ابنه استجاب إبراهيم لربه أي بلاء هذا إن هذا إن هذا له والبلاء له والبلاء المبين إنه خليل الله وابنه الذين استجاب لله عز وجل إبراهيم الخليل مع زوجته سارة يعيشان في فلسطين وكان إبراهيم معروفا بكرمه للضيوف لا يدع يوما إلا وضيف فيه ضيفا في يوم من الأيام رأى ثلاثة من الناس غرباء لا يعرفهم غرباء عن فلسطين لا يرى عليهم أثر السفر ضيفهم إبراهيم الخليل في بيته فلما دخلوا عليه قالوا سلام قال سلام قوم منكرون الوجوه قد استنكرها إبراهيم عليه السلام فلم يرى عليهم أي أثر للسفر فلما ضيفهم أسرع إلى أهله متخفيا فذبح عجلا شواه طبخه عجل حنيذ فقربه إليهم لكنهم لم يمد أحد منهم يده ضيوفك لا يأكلون الأمر فيه شيء قال ألا تأكلون لم يأكلوا فأوجس منهم خيفة لما رأوا إبراهيم الخليل قد خاف قالوا لا تخف نحن لسنا بشرا نحن ملائكة الرحمن أنا جبريل هذا ميكائيل وهذا إسرافيل أعظوا ملائكة الرحمن قد أتينا إليك ما الذي جاء بكم؟ زوجة إبراهيم سارة كانت تعد الضيافة قائمة وتسمعهم البيت صغير قال ما الذي جاء بكم؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط لندمر هذه القريح سمعتهم من سارة فضحكت واستبشرت لأن القوم الظالمون سيدمرهم الرب عز وجل وامرأته قائمة فضحكت فلما سمعوا زوجة إبراهيم تضحك بشروها بولد سيأتي لها بعد طول عمر وبعد زمن طويل وقد عجزت المرأة وكبرت بالسن بشرت بإسحاق ليس هذا فقط بل سترين ابن إسحاق عليه السلام وهو يعقوب عليه السلام فقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب ردت الملائكة على سارة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد لا تتعجبي إنه أمر الله عز وجل إبراهيم وسارة لما ذهب عنهما الخوف واطمأنا بدأ إبراهيم الخليل الحليم بالناس الرحيم بالبشر يجادل الملائكة ألا يعذبوا قوم لوط قال اصبروا عليهم لا تستعجلوا على عذابهم ربما يؤمنون إن فيهم قوما آمنوا فيهم لوط فيهم بناته يجادل الملائكة في في قوم لوط فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواهم منيب يا إبراهيم الأمر قد جاء وعذاب الله سينزل سينزل وقد الله أمرا لا مرد لح وسوف يعذب قوم لوط وينجي الله عز وجل الذين آمنوا بشارة مع كرم ضيافة لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولزوجته سارة بعد أن بشرت بهذه البشارة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، تركت الملائكة إبراهيم الخليل وذهبت إلى قومه. قصص نور قصص قصص نور قصص حكنا وصبا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يمر أحيانا على ابنه إسماعيل وأمه هاجر في مكة يتفقد أحوالهما فلما قوى ساعد إسماعيل واشتد مر عليه إبراهيم الخليل فوجده يرمي وكان إسماعيل راميا تعلم الرمي للجهاد في سبيل الله وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعلم الرمي فإن أباكم يقصد إسماعيل كان راميا وفي يوم من الأيام جلس إبراهيم عند ابنه إسماعيل فقال يا بني إن الله عز وجل يأمرني بأمر قال ما هو يا أبي؟ قال إن الله عز وجل يأمرني أن أبني في هذا الوادي بيتا يكون هذا البيت لعبادة الله عز وجل لتوحيد الله جل وعلا البيت سيكون لله قال يا أبي وما تريد مني؟ قال أريدك أن تعينني يا بني فقام إسماعيل يجمع الحجر في الوادي حجراً تلو الآخر حجراً تلو الآخر وإبراهيم الخليل يرفع القواعد يضع الأساس ويرفعه ويبني بيتاً سيكون لله عز وجل أي بيت هذا؟ إنها قصة الكعبة وبدايتها إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل يرفعان بيتاً سيكون آية للناس سيكون هذا البيت له شأن كبير بين البشر هذا البيت ليس كغيره من البيوت إنه أول بيت وضع للناس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يرفعاني الحجرة تلو حجر حجر تلو حجر حجر تلو حجر ليرفعان بيتا لم يكن على هذه الصورة التي هي عليها اليوم كان بيتا عاديا أحجار بعضها فوق بعض يسور هذا البيت ليكون مكانه الطواف ليكون مزاراً للناس يزورونه في العالم كله ليكون له شأن هذا البيت اليوم الملايين تحج إلى هذا البيت لا ندري ما قصته كان وادي لم يكن حتى الماء لم يكن فيه شيء من الزرع أو الحياء ففجر الله عز وجل فيه أطهر ماء ثم بني فيه أعظم بيت إن أول بيت وضع للناس وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين فيه آيات, فيه آيات بينات مقام إبراهيم كان إبراهيم عليه السلام يقف في مكان سمي مقام إبراهيم ليرفع الحجر فوق الحجر ليبنيان بيتا وهم يبنيان هذا البيت أعظم عمل وأعظم بيت كان يدعوان الله عز وجل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع لنا وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم يدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهما هذا العمل أي عمل إنه بناء الكعبة حتى إذا بقي حجر واحد بقي حجر قال إبراهيم الخليل لابنه يا ابني اتني بآخر حجر أضعه بهذا الركن كان في أحد الزوايا حجر ناقص قال يا ابني أعطني حجرا قال يا أبي كسلت يا أبي تعبت قال يا ابني اذهب فذهب بعيدا إسماعيل عليه السلام فجاء جبريل قال ما تريد يا إبراهيم قال أريد حجرا أضعه في هذا المكان قال خذ هذا الحجر إنه من الجنح فوضعه إبراهيم الخليل وسمي الحجر الأسود قيل كان أبيضا فصار أسودا لذنوب الناس لا زال الحجر إلى اليوم موجود ولا زالت الكعبة شاهدة ولا زال هذا البيت شاهدا على تاريخ مضى ما الذي فعله إبراهيم الخليل بعد بنائه للبيت وكيف جاء الناس يحجون هذا البيت ويطوفون حوله وما قصة إبراهيم مع الطير أربعة طيور لهم قصة مع نبي الله إبراهيم وماذا حصل لابنيه إسماعيل وإسحاق بعد هذا وأين عاشا وكيف كانت حياتهما هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء لا زلنا نتحدث عن الخليل عن إبراهيم عليه السلام عن أب الأنبياء عن هذا النبي الرسول الذي اتخذه الله عز وجل خليلا والخلة أعلى درجة في المحبة كلنا نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن إبراهيم الخليل أنه بنى البيت مع ابنه إسماعيل هذا الابن الذي انتظره إبراهيم سنين طويلة عمرا مديدا هذا الابن الذي أمره الله عز وجل أن يذبحه فلما نجح في الاختبار نجاه الرب عز وجل هذا الابن لما كبر ذكر له إبراهيم أن الله عز وجل أمرني أن أبني بيتا فهل تعينني فعانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فلما بني البيت واكتمل الله عز وجل أمر إبراهيم بأمر قال يا إبراهيم أذن قال أؤذن بما يا رب قال أذن في الناس بالحج أذن ليسمعك البشر كلهم وليحجوا إلى هذا البيت وليزوروا هذا البيت فقال إبراهيم الخليل عليه السلام قال يا ربي ومن يسمعني كيف أوصل صوتي للبشرية كلها قال الله عز وجل يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ نحن نبلغ صوتك للناس فقط أذن ونادي يا إبراهيم وفعلا قام إبراهيم الخليل على جبل ثم أذن وقال أيها الناس أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا يقول ابن عباس فأسمع الله عز وجل الناس كلهم بل أسمع كل ما بين السماء والأرض بل أسمع أن نطف في أصلاب آبائها وفي أرحام أمهاتها بل إلى اليوم يصبع الناس نداء إبراهيم الخليل وأذف في الناس وأذن في الناس بالحج وأذف في الناس بالحج يأتوك رجالا سيأتي الناس مشيا على الأقدام رجالا وعلى كل ضامر على الحيوانات الضامرة على الإبل على الخيول على ما يركب عليها يأتون يقصدون بيت الله الحرام يا إبراهيم أذن والإجابة من الله عز وجل والله عز وجل سيهدي قلوب الناس إلى هذا البيت وأذن في الناس بالحجية كرجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله إلى اليوم يستجيب الناس لأذان إبراهيم الخليل إلى اليوم يخرج الناس من أمريكا ومن جنوب أفريقيا ومن أستراليا ومن روسيا ومن أوروبا ومن العالم كله يحجون هذا البيت يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك وأذف الناس وأذف الناس بالحجيات كرجال وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ها هم الناس يتبعون الحنفية السماحة دين إبراهيم الخليل يحجون بيت الله الحرام يطوفون بالبيت سبعا يسعون بين الصفا والبروة يتذكرون أم إسماعيل وهم يرمون الجمار يتذكرون الخليل إبراهيم وهم يذبحون الهدي والأضاحي يتذكرون إبراهيم عليه السلام كيف فعل هذا النسك وكيف تأسى الناس بإبراهيم الخليل إنه إبراهيم بنى البيت وأذن في الناس وهاهم الناس إلى هذه اللحظات يحجون إلى بيت الله الحرام قصص نور قصص قصص نور قصص حكم إبراهيم الخليل عليه السلام يتنقل بين فلسطين ومكة في فلسطين زوجته سارة وابنه إسحاق وفي مكة هاجر وابنها إسماعيل يتنقل بين هذه وهذه إبراهيم الخليل يهتم بزوجتيه وابنيه فهو من أعدل الناس معهما في يوم من الأيام طلب من ربه طلبا والطلب في ظاهره غريب قال ربي وإبراهيم اتخذه الله عز وجل خليلا قال ربي أرني كيف تحيي الموتى لم يسأل ربه هل أنت تحيي الموتى أو لا فهو يؤمن بهذا ولكنه أراد أن يرى الكيفية كلنا يؤمن بهذا وكل مؤمن يؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى وهذا نبي من أنبياء الله وليس أي نبي بل هذا خليل الرحمن لكنه طلب من ربه أن يرى هذا بعينيه قال ربي أرني ربي أرني كيف تحيي الموتى فرد الله عز وجل على إبراهيم الخليل قال أولم تؤمن قال بلا بلا ولكن ليطمئن قلبي بلا يا ربي آمنت وأنا مؤمن مقر, مقر بهذا لكنني أريد وأنارى كيف يكون وحياء الموتى وهذا الذي أراده إبراهيم من باب زيادة الإيمان وطمأنينة القلب فهو مؤمن ولكن ليطمئن القلب فالعلم درجات والإيمان درجات وإبراهيم الخليل يريد أعلى درجة في الإيمان فذكر الله عز وجل له أمرا قال يا إبراهيم ائتي بأربعة من الطيور ائتي بأربعة من الطيور فذبحهن فإذا ذبحت الأربعة قطعهن قطعا الرجلين المنقار الريش الجلد اللحم فتت الطير كله ثم خلط الأربع الطيور بعضها ببعض ولكم أن تتخيلوا طيورا أربع تذبح ثم تقطع ثم تخلط بعضها ببعض كيف ترجع مرة أخرى كيف تعاد مرة أخرى ولو بغير حياة ولو بغير روح كيف يستطيعوا كل الأهل الأرض أن يجمعوا كل طير أجزاؤه لوحدها أكثر من هذا قال يا إبراهيم أرأيت هذه الجبال أرأيت هذا الجبل البعيد وهذا الجبل البعيد وهذا الجبل البعيد خذ هذه الأجزاء المختلطة دماء وريشا ولحما وعظما ونجلا كلها بعد أن خلطتها الطيور الأربع خذ أجزاء منها واجعلها على رؤوس الجبال فإذا بإبراهيم الخليل يذبح أربعة من الطيور ثم يقطعهن ثم يخلطهن ولم يبق فيهن حياة بل الجسد ذهب بل أجساد الطيور اختلقت ببعضها البعض ثم ذهب إلى الجبال البعيدة ووضع على كل جبل جزءا من هذه الطيور وعلى هذا الجبل جزءا من هذه الطيور وعلى ذلك الجبل البعيد وعلى هذا الجبل البعيد ووزع الطيور بين هذه الجبال ثم قال الله عز وجل لإبراهيم ناديا إبراهيم نادى هذه الطيور وإذا قال إبراهيم رب أرني رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه قطعهن فتتهن ثم أخلطهن ببعضهن البعض قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا على هذا الجبل على هذا الجبل على ذاك الجبل على هذا الجبل ووزعها إبراهيم الخليل ثم قال الله عز وجل له ثم دعوه فقام إبراهيم الخليل ينادي على هذه الجبال ينادي الطيور الميتة المقطعة التي ذهبت وضاعت أجسادها الآن نادها إبراهيم الخليل أيتها الطيور ائت إلي الآن بأمر الله عز وجل وإذا بالريش يشتبع مع ريش الطير نفسه والجلد يذهب إلى جلد الطير نفسه الدماء اللحم، الريش المنقار الأرجل أجساد الطيور بدأت تتجمع بعضها مع بعض حتى اكتملت الأجساد الأربع فإذا بالطير يعاد إليها الروح مرة أخرى ثم ادعوهن ياتينك سعيا وإذا بالطيور الأربع تطير في السماء وتتوجه إلى من؟ إلى الخليل إلى إبراهيم عليه السلام الطيور الأربع مكتملة الأجساد نفخ فيها الروح عادت لتطير مرة أخرى وترجع إلى من؟ إلى إبراهيم يا الله أي بعجزة هذه؟ أراها الله إبراهيم ثم ادعوهن ياتينك سعيا وعلم أن الله وعلم أن الله عزيز حكيم أن قلب الخليل إبراهيم مع أنه كان مؤمنا بأن الله عز وجل يحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن, ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ظل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل في الأرض في فلسطين دعوته قائمة في مكة يأتي أيضا ويدعو إلى الله عز وجل تلك القبيلة العربية التي سكنتها يعلمهم دين الله يعلمهم الحنيفية السمحة توحيد الله جل وعلا حتى كبر به السن وجاءت لحظة الوفاة وفاة من؟ وفاة إبراهيم الخليل أعظم الأنبياء بعد نبينا خليل الرحمن إنه إبراهيم إنه أبو الأنبياء الله عز وجل اصطفى الناس مرات فقد اصطفاهم بآدم واصطفاهم بنوح ثم اصطفاهم بإبراهيم فلم يأتي نبي بعده إلا من ذريته ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فلما توفى الله عز وجل إبراهيم الخليل جعله عند البيت المعمور كما أنه بن الكعبة جعل الله عز وجل كعبة في السماء سماها البيت المعمور تحج إليها الملائكة كل يوم تزورها سبعون ألف ملك لا يرجعون إليها مرة أخرى أما إبراهيم فهو مستند ظهره عند هذا البيت كرامة له كما أنه بنى البيت في الأرض فإن الله جعله عند بيت السماء وما من طفل يموت من أهل الإيمان إلا ويجتمع بإبراهيم الخليل حتى تقوم الساعة وطويت صفحة من صفحات الأنبياء إنه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكان إبراهيم الخليل عليه السلام يعيش في فلسطين وأحيانا كان يذهب إلى مكة يتفقد ابنه إسماعيل وأمه هاجر إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل لم يكن عربيا فإبراهيم لم يكن عربيا ولكنه عاش في مكة أي إسماعيل وترعرع فيها وسكنت هذه الأرض كما ذكرنا سابقا قبيلة اسمها جرهم بدأ إسماعيل عليه السلام يتعلم العربية منها بدأ يتعلم هذه اللغة الفصحى من قبل إسماعيل عليه السلام يسمون العرب العاربة أما إسماعيل ومن بعده يسمون العرب المستعربة الذين تعلموا اللغة العربية من هذه القبائل من؟ إنه إسماعيل عليه السلام إسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية حتى نطق الفصحى وكان إسماعيل عليه السلام يتربى ويعيش في مكة ويتعلم العادات ويقال أنه أول من نطق العربية الفصحى من العرب المستعربة وأول من ركب الخيل روض الخيل وتدرب عليها وصار يركبها في الجهاد في سبيل الله ومن بعده تعلم ركوب هذا الخيل بل إن الخيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة عاش إسماعيل في مكة وتربى فيها وكان أبوه يمر عليه يبني البيت ويؤمر بذبحه وقصص أخرى حصلت مع إسماعيل مع أبيه حتى تزوج من قبيلة جرهم وقيل من العمالق تزوج إسماعيل عليه السلام وكان من صفاته ومن عاداته كما قيل أنه كان صادق الوعد إسماعيل لو وعد أي إنسان في أي وقت فإنه يلتزم بوعده ولا يتحرك من مكانه ولو غربت الشمس لو ظل ساعات على وعده فإنه لا يحنث بوعده ولا بحلفه حتى أنه لو انتظر إلى يوم كامل كما قال الله عز وجل في إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا وكان رسولا نبيا تزوج ومر عليه أبوه وهو شيخ كبير إبراهيم عليه السلام مر عليه يزوره في بيته فطرق الباب فوجد امرأة فسألها اين اسماعيل من انت قالت انا زوجته فسألها ابراهيم الخليل قال اين زوجك قالت انه يبتغي لنا يعني يبحث لنا عن طعام ويعمل لنا للبيت فسألها ابراهيم الخليل وهي ما تدري انه ابراهيم ما تدري انه ابوه سألها ابراهيم كيف حياتكم كيف عيشكم قالت إنا والله في شر عيش وحياتنا ضيق وشده وأخذت تتكلم على زوجها وسأل عنها وعن أخبارها وعن أخلاقها فلما انتهت من إجاباتها قال لها إذا جاءك زوجك فأقرئيه مني السلام ثم قولي له غير عتبة بابك ما تدري ماذا يقصد بالعتبة وذهب إبراهيم الخليل رجع إلى بلده فلما جاء إسماعيل قالت له زوجته جاء رجل يسأل عنك وعما قال كيف هو فوصفته فعرف أنه أبوه قالت يقرئك السلام فرد السلام قالت ثم قال لك غير عتبة بابك ففهم نبي الله إسماعيل أن أباه يأمره بتطليق زوجته لأنها امرأة غير صالحة فطلقها ثم بعد زمن تزوج أخرى وفي مرة من المرات جاء إبراهيم الخليل إلى بيت إسماعيل ابنه في مكة فسلم قال من أنت؟ قال أنا زوجته قال أين هو؟ قال يبتغي لنا فقال لها وكيف حياتكم؟ قالت إن بخير والحمد لله نعيش بنعمة ورخاء وكان المال والزهد قليلا لكنها تشكر نعمة الله عز وجل فسأل عنها إبراهيم الخليل فعرف أنها مرأة صالحة ثم قال لها عليه السلام قال إذا جاءك ابنك أو زوجك فقولي له قولي يقرئك السلام فلان ابن فلان أي أبوه ثم قال لها قولي له أن ثبت عتبة بابك وهي ما تدري ما معنى العتبة ذهب إبراهيم الخليل ثم عاد إسماعيل فإذا بها تقول إن رجلا اسمه فلان جاء يسأل عنك قال إنه أبي قالت يقرئك السلام ورد السلام ثم قالت له يقول لك ثبت عتبة بابك فإذا به يقول يقصد أن أبقى معك وتبقين معي عاش إسماعيل عليه السلام في مكة وكان نبيا عربيا مستعربا وتعلم من بعده العربية وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية الله عز وجل ذكر وصف إسماعيل وأخلاق إسماعيل في القرآن توفي إسماعيل عليه السلام في مكة ودفن كما قيل هناك وقيل عند الكعبة والله أعلم بمكان موته هذا ابن إبراهيم الخليل أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه قصص نور قصص قصص نور قصص. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام له ابن اسمه إسحاق، وإسحاق هو الأخ غير الشقيق لإسحاق عليه السلام، فأمه إسماعيل هي هاجر. وأم إسحاق هي سارة الزوجة الأولى لإبراهيم الخليل كبر إسحاق عليه السلام حتى بلغ الأربعين من العمر فتزوج لما تزوج أنجبت له زوجته ولدين توأمين الأول سماه العيس وهو والد الروم أبو الروم والثاني سماه يعقوب الذي جاء عقبه ويعقوب يسمى إسرائيل فكل الأنبياء بعد يعقوب يسمون بنو إسرائيل يعقوب عليه السلام لما كبر وأخوه العيس حصل خلاف بينه وبين أخيه فقررت أمه أن تبعده عن أخيه حتى ليكبر الخلاف فأرسلته إلى خاله في حران واسم خاله لابان جلس عنده يعقوب عليه السلام زمنا طويلا رعى عنده الغنم وتزوج أولا ابنته الكبرى ليع ثم بعد زمن تزوج ابنته الصغرى وهي أجمل واسمها رحيل وكان في شرعهم الأمر جائزا أن يتزوج الرجل من أختين ثم حرم فتزوج الأولى والثانية وأنجب إثنى عشر من الذكور سموا بالأسباط أما الزوجة الثانية راحيل الصغرى الأجمل أنجبت له غلاما جميلا أوتي شطر الحسن ما أحلاه من غلام اسمه يوسف فيوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن, ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أنبياء ذرية بعضها من بعض وأنجبت له بعد يوسف عليه الصلاة والسلام أنجبت له شقيقا سماه بن يامين فهو الأخ الشقيق الصغير ليوسف عليه السلام وهما أبناء راحيل البنت الصغرى لخاله ظل عشرين سنة يعقوب عليه السلام مع خاله ثم قرر أن يعود مرة أخرى إلى بلاد أبيه في بلاد كنعان بلاد جده قرر أن يرجع مرة أخرى إلى أخيه العيص وإلى أبيه الكبير بالسن وفي طريقه مع نسائه ومع أولاده ومع بناته وهو في طريقه إذا به يجلس في منطقة تسمى أورشاليم التي تسمى القدس هذه الأيام أورشاليم بنى فيها يعقوب عليه السلام بيت لعبادة الله عز وجل سمي بيت المقدس ذلك البيت الذي جعل الله عز وجل مكانه مباركاً ويعقوب عليه السلام لما عاد إلى بلاده ووجده العيس استبشر بقدومه فقد غاب عشرين سنة قال يا أخي من هؤلاء الأولاد والبنات والنساء من هؤلاء؟ قال إنهم أهلي قال إنهم أهلي هؤلاء أهلي غاب عنهم عشرين سنة وجد أباه قد كبر بالسن وبلغ من الكبر عتية إسحاق عليه الصلاة والسلام ووجد أمه في ذلك الوقت وأبوه لما كبر سنه قد ضعف بصره جلس يعقوب عليه السلام مع أخيه العيس یبران ابيهما اسحاق عليه الصلاة والسلام حتى توفي ودفن ثم بعدها بعد يعقوب جاء نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف الذي اوتية شطر الحسن انه ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام فالذرية كلها انبياء ابراهيم جاء بعده اسحاق ثم بعد اسحاق يعقوب ثم بعد يعقوب يوسف مع هذا لن نبدأ بقصة يوسف في الحلقة القادمة بل سوف نعود قليلا إلى الوراء نعود إلى قصة نبي من الأنبياء قصة من؟ قصة لوط عليه الصلاة والسلام لأنها حصلت في زمن إبراهيم جد يعقوب عليه الصلاة والسلام سوف نرجع إلى قصة لوط ونتكلم عن الأمة التي كانت تعمل الخبائف أمة خبيثة كانت تأتي الفاحشة تأتي الذكران من العالمين ما قصة قوم لوط؟ وإن عاش قوم لوط؟ وأين؟ حصلت قصة قوم لوط وفي أي قرى وماذا فعل معهم لوط عليه الصلاة والسلام وما الذي حدث بينه وبين قومه وما الذي فعله الله عز وجل بهم وهل عاقبهم الرب جل وعلا وكيف كانت عقوبة قوم لوط إنها العقوبة الكبرى التي لم تبر على أمة من الأمم فكيف كانت عقوبتهم هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة حتى نلقاكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته